119. إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 110. إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاجها كافورا 111. يشرب بها عباد 114. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 115. ويطيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمHERيرا وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فيب. 129. وإن فضة وأكواب كانت قواريرا 120. قوارير من فضة قدروها تقديرا 121. ويسقون فيها كأسا كان 113. عينا فيها تسماسا وَيَطُوفُ 114. ويطوف عليهم إِذَا مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُلًا 117. إن أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 118. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن 119. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 110. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 111. اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ أَعْمَالَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا